بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود عاد بالقارعة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 قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم